بِالْقُرَى فَنَظَنَّا بَعْضًا مَا لَا دَاءَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَتَّبَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَهُ شُرَكَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ نَقْتَتَ لِلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ غَادٍ بعد نَجَاءَتْهُمْ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 ولا شفاة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشعر عنده إلا بإذنه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 دُونَ النَّغِي فَمَن يَسْرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُصْطَفَىٰ فِي صَامِلِهَا وَاللَّهُ سَنُعِيذُ